اخرج في المدينه ماذا تقول بس يعني يجوز بلا اثم يجوز مع اثم يعني تجزي او يجوز مع او ولا يجوز معل لا تجوز هل يستمل الانسان على شيء يحل له اذا اذا لا تجوز ولا تجز لا تجوز ولا ثابت ها ثاين الحساميه اثبت اينا نبي المذهب ونشوفنا و... و... ويجوز ولا يجوز لا يجوز لأنه يعثم ولا إثم إلا على محرم طيب طيب ما هو الدليل على عدم الجواز أحمد الدليل حدي معاذ ما هو لأن الله ترى عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم تمام فيها قول ثاني الشرافي فيها قول ثاني هناك حاجة ومصلحة أنتم قريبا للقراء طيب كيف نجيب عن حديث معاد حديث معاد نعم في المشفى في المكة والمديد مننا المدينه وجبل كما نقل بعد التخصيص بعد التخصيص يحيى آه. يعني اذا لا يتأين ان تكون في فقراء البلد لان احتمال ان تكون المراد به الجنس يعني في الفقراء المسلمين لانهم لما استموا صاروا مسلمين ففقراؤهم يعني فقراء المسلمين صحيح طيب عندنا اشكال في كونها تحرم وتدني تحرم يعني يحرم نقلها الى بلد اخر ولو فعل اجزاء نعم يعني لازم يعني لامن الخارج على طيب هل لها نظير نفل. مثل مثل ااا العضلات <تنجز> تنجس تنجس اي ناس يعني صلاه في ثوب نجس الظروف لا دعني من لو صليت في ثوب نجس عالما بطل الصلاه هذا ضروره ماثم ماثم المذهب يصلي ويعيد يبقى صحيح يعيد لكن هذا ضروره اخر واحد طيب كله يعني يتعود على شيء واحد <تصفيق> حديث المعصوب حديث تلقي الركبان تلقي الركبان حرام ومعلوم أن المراد تلقيهم للشراء منهم ما هو تلقيهم هو يسلم عليهم ومع ذلك البيع صحيح ما أين أعني؟ يعني ذكر على أختيار السبية؟ أين؟ من اللي ما ذكر؟ هذا الجواب لا جواب يعني ما ذكرت ما ذكرته؟ بسم الله عقل لا ذكرته أنا ما ذكرته؟ نعم سبحان الله الدليل على, على ان شيء يحرم ويصح لانه عائد على على غيره اي ف شيء ما اكون ذكرته والان ذكرته نعم ها انا على خارج عن الباب ما؟ طب ني يحيى احنا المراث الثوب الحريري الذي حرم لانه حرير لانه غير طيب خارجا عرفنا, عرفنا نظير لها نظير طيب إذا, اذا كان في بلد الله وقرا فيها عبد الله الاحمد إذا كان في بلد لا فقراء فيه فماذا يصنع طيب يتعين الأقرب أو لنا أن نبعد نعم والقول الثاني إيش أنه لا يتعين الأقرب هل لها نظير نعم نعم نعم اسالتي طيب تاجيل الزكاه افضل ام تاخيرها؟ طيب ام افضل لا اسوال هل هو افضل ام التاخير؟ عند تمام الحول أحسن إذن إذا قال الأخذ التعجيل أو التأخير نقول ماذا تريد بالتأخير إن أردت التأخير ما بعد الحول فهو حرام لأنه لا أجل إلا لضرر وإن أردت التأخير تمام الحول فالأخذ تأخيرها إلى تمام الحول ذكرنا أن أهل الزكاة ثمان فما هو الدليل على انحصار في هذا فدر ومن السبيل فريضة من الله طيب أحسنت ما الفرق بين الفقراء والمساكين في هذا الباب الفقير هو لن شيئا أو يجب بدون النصر من كفايته يجب فرها أو نصر ومن يجب كفاة كلها غني ليس فقير ولا مسكين طيب إذا قال قائن كيف نعرف ان عنده, نصف أن عنده نصف الكفاية أو أقل أو الكفاية أو أقل بماذا نعرف هذا نعم فلن إن كان نعم أعتقد أنه نعم أعتقد أنه نسكين حينث خمس وكم نفقتهم غني جدا نعم اعكس السس نعم اقول اعكس السس اعكس اذا صارت مثلا عندنا عاده 2000 زين ونفقته وراثه بسنه ال 2000 اي ونفقته بالسنه بس ال 5000 5000 غني جدا لا انا عندي 12 بس ها السعر ينطق 15000 نعم هو بالشهر 3000 ايش عملي يا ترى معنى 33000 عنده اسمع الجواب رات يقول في الشهر لكن عبد الله فقير وينفق بشار أجر الله ماذا؟ ماذا؟ هذا ماذا؟ طيب والمسكين صحيح؟ صحيح طيب وإنما, وإنما ضربنا هذا المثل لأنه أقرب لأن مجرد الدراهما المجموعة مهما كانت تنفد الدراهما اللي ما يدخل عليها شيء تنفد لكن يكون عنده صنعة صنعة يأخذ منها بالشهر مثلا نسخ ذلك راتب رجرة عمل وما أشبه ذلك مغل مغل مثل بيت عمارة دكان نعم يأخذ منها أقل من كثائته نقول هذا هذا فقير طيب فلو قال قائد إذا كان عنده بيت يساو نئات ألف يؤجره بعشرة ألف سنويا وينفق في السنة خمسة عشر ألف فهل نلزمه أن يبيع البيت أو نقول يبقى البيت ويأخذ من الزكاة نعم الثاني وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله على أن الذي عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزم بأن البيت ما يلزم بأن البيت لأنه يقول لنا إذا بعت البيت نقص الكفايته والناس ليسوا دائمين لي كل سنة يعطون من الزكاة طيب. هل لنا أن نعرف أن الفقير أشد حاجة في الأسلوب القرآني لا لا لا من الأسلوب اللي في الآية نعم ويبدأ نعم بالأهم من فالأهم في نفس الموضوع وهنا الحاجة فالأجد حاجة هل عندنا دليل على أن المعطوف بالواو يبدى بالأسبق يعني بالمعطوف عليه دليل من السنة على أن العطف بالواو يقتضي تقديما المعطوف عليه ولو كان بالواو من السنة نعم لما دانا من الصفا قرأ الصفا بما بدا الله به ابتدأ وفي هذا الدليل على ان الواو قد تقتل الترتيب لا باعتبار ذاتها لكن باعتبار التقديم تقديم المعطوف يدل على أنه اولى بالتقديم نعم طيب. ناخذ الدرس الان ليلى قال المولد رحمه الله أهل الزكاة الثمانية والدليل على الحصر الآية وذكرتموها الأول الفقراء وهم لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية بعض كلمة بعض يريد به ما دون النصف والثاني المساكين المساكين جمع مسكين ووصفوا بهذا الوصف لأن الفقر أسكنهم أي أذلهم والغالب أن الغني يكون له عزة وشمن وحركة بخلاف الفقير المسكين الذي ليس غنيا فإنك تجده قد أسكنه الفقر وآذله ولا يتكلم ولا يرى لنفسه حظا يقول مالف المسكين يجدون أكثرها يجدون يحسن أن يكون عرابها أن تكون خبر مبتدى محذوف يعني هم يجدون ويجوز أن نقول المساكين مبتدى ويجدون خبر لكن يعارض هذا أن المساكين خبر لقوله الثاني المساكين يج يجدون أكثرها يعني أكثر ايش او او نصفها وعرفتم من يجد اكثرها او نصفها طيب والذي يجد كلها هذا غني ليس لو حقنا الزكاة الثالث العاملون عليها العاملون عليها هنا قال عليها ولم يقل فيها ولا بها لم يقل فيها ولا بها فالعامل هذا, الفعل هذا المشتق يتعدى بالباء ويتعدى بعلى ويتعدى بفي وقد قال الله تعالى والعاملين عليها العاملين عليها لم يقل بها ولا فيها ولنضرب مثلا يبين لنا الفرق هذه دراهم عند شخص قيل له اتجر بها ولك نصفر بها ماذا نقول لهذا عامل فيها أو بها بها, بها هذا عامل بها يعني يعمل بها الثاني شخص استؤجر لتنظيف البيت فصار ينظف كل يوم هذا عامل فيه ولبه فيه طيف الثالث رجل وكلناه لسأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه هذا عامل عليها إذن العامل عليها يعني الذين تولوا عليها فالعمل هنا عمل ولاية ليس عمل مصلحة عمل ولاية كيف عمل ولاية يعني أن لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر ينصبهم ولي الأمر وهم الفرقة التي ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها في مستحقها لأنهم عاملون عليها لهم نوع نوع ولاية طيب المؤلف رحمه الله أطلق قال العاملون عليها كما جاء في القرآن فهل يشترق أن يكون فقراء الجواب لا لا يشترط أن يكونوا فقراء بل يلطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحتها لمصلحة الزكاة فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم فإن انضم إلى ذلك أنهم فقراء وأن نصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم فانهم ياخذون بالسببين اي يعطون للعماله ويعطون للفقر طيب مثال العام العمل عليها قال المؤلف رحمه الله وهم جباتها وحفاضها الجبات والحفار وكذلك الموكلون بقسمها كلهم من العاملين عليها الجبار جمع جابي وهم الذين يأخذونها من أهلها والحفاظ الذين يقومون على حفظها والثالث القاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها فالزكاة الآن تحتاج إلى ثلاثة أشياء جباية والثاني حفظ والثالث فقسي فالذين يشتغلون في هذا هم العاملون عليها طيب الرعاة الرعاة هل هم من العاملين عليها او من العاملين فيها فيها ولذلك لا يعطون من, من, من الزكاة من على انهم من اهل الزكاة ولكن يعطون من الزكاة اجراء اجراء يؤجرهم من له الولايه على الزكاة من الزكاة نعم الرابع المؤلف قلوبهم المؤلف يسمى مفعول وقلوب نائب فاعب يعني الذين يعطون لتأليف قلوبهم ومن هم الذين يعطون لتأليف قلوبهم هم السادات المطاعون في أشائرهم الله نعم لأنه عمل لمصلحتها وحنا قلنا الأهل الزكاة منهم من يعطى للحاجة ومنهم من يعطى للحاجة إليه من من يعطى للحاجة إليه يعني بناء على أغلب ما يأتي الذين يعلمون على الزكاة فقرة لو كان هكذا وأنه يصف إليه لفقره صار العطف هنا لا فائدة منه لأن المساكي والفقراء يكر استقاقهم من قبل وقولك أن هذا هو الغالب لعلك لم تطبع على الدفاتل ذات اللي امنوا عليه يروح اغني وبعضهم يرجع غني اكثر من عبد بن تويه فهمت بعض الانارهن الصرافه يقولون على ايش في روايه على مناخ لا لا ولدي اللي نعم صحيح لا صحيح ما ما دي عن ان نقلها عن امام محمد لكن حكمه ليس بصحيح هذه يرجع الى بوجوبها عند اتمام الحول لو فرض انه اخرها ورابحت ربحت الربح اللي حصل بعد وجوب الزكاه لا يعترض من ذلك تقدم زكاه الذريه سنه فاته معنى هذا لا يزال سنه قادمه ولا لا لا, لا. تعجيل ولا تاجيل تاخير الزكاه تاخير الزكاه يعني تأخير تأخير. دي المثال اذا كان تعجيل تعجيل ولا العبرة بوجوب بمقدار ماله عند وجوب الزكاة فلو قدر أنه وجبت عليه في رمضان وماله عشر ثلاث وأخرها الى, الى, إلى الحجة فبلغ ماله في هذه المدة عشرين ألف فإنه لا زكت عليه إلا في عشر نعم العكس تجب الزكاة فيما, فيما حصل من جديد نعم من نقلها الى بلد اخر ها نعم اليس المهم إن, ان الشيء اذا عاد إلى, الى غير ذات الشيء فانه لا عاد نفسه مع غني ولو ما عذينا ولو ما غنا او بنفسه لنا فقط السابع في سبيل الله وهم الغزاه المتطوعه الذين نا ديوانهم الثامن ابن سديد مسافر المنقطع فيه دون المنشئ الى من بلده من بلده, بلده نعم طيبه ما يسوغ قراءه دي بس بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أصناف الزكاه ثمانيه سبحان الله قلوبهم قلوبه جزاه طيب ما الفرق بين الفقراء والمساكين الرحمن الفقير الذي لا يجد كفايته التفاسيون لا ت هنا دون كفاه طيب ايهما اشد حاجه حجاج فقير الفقير طيب كم يعطى الفقير المسكين علي فقير كم مده الى سنه وكده كان نعم لماذا خصوها بسنة خالب لأن الزكاة يعطى منها كل سنة سنة وإلى يعطى كفايته إلى مدة سنة وإذا جاءت السنة الجديدة يعطى من الزكاة الجديدة تمام طيب هل العاملون فيها هم الذين لهم حضل من الزكاة أو العاملون عليها ممتنى العاملون فيها العاملون عليها نعم ما الفرق ما حضرت طيب على الضوء هذا هذا فرق في المعنى وعلى تدل على ايش يا خالد نعمل عليها بده يكون الضريب وصحقين للزكاه و فيها بده يكون الضريب وصحقين للزكاه وياخذون اجره اما العاملون عليها يعملون على تقليمه اوليا او يسقون والعاملون فيها قد يكون اغنياء اتهموا بالزكاه إن لعملهم إن انت توجر ما كان عليها بناء هذه الصوره اللغويه بناء على حاجه أه بناء أه على حاجه الي ليس لحاجته لنفسه نعم يش بالاكل الفرق بالمثال وطال معنى قال عبد الله لكن اي نعم حسنا العاملون عليها ذو ولايه عليها ولهذا عديت بعلا بخلاف العاملين فيها كالراعي والحالب وما شابه ذلك فهذا ليس من اهل الزكاه قال المالك رحمه الله تعالى الرابع الرابع المؤلفة قلوبهم الرابع يعني من أهل الزكاة المؤلفة, المؤلفة قلوبهم هنا قلوبه بالرف على أنها نائب فاعل إذ أن المؤلف اسم مفعول واسم المفعول بمنزلة الفعل المبني المجهول والمراد بأدل المؤلفة قلوبهم ما ذكره المؤلف في قوله ممن يرجى إسلامه أو كبف شره أو يرجى بعضيته قوة إيمان المؤلف قلوبهم هو الذي يطلب تعليف قلبي يطلب تعليف قلبي على هذه الأمور المذكورة أولا إسلامه بحيث يكون كافرا لكنه يرجى إسلامه إذا أعطيناه من الزكاة فنعطيه من الزكاة تعريفا له على الإسلام لأن هذا فيه حياة قلبه وحيا وحياته في الدنيا والآخرة فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه فيعطاء الكافر الذي يرجع إسلامه من باب أولى وعلم من قوله يرجع إسلامه أن من لا يرجع إسلامه من الكفار فإنه لا يوطى لا يوطى أملا في أن يسلم لا لا بد أن يكون هناك قراء توجب لنا رجاء إسلامه مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين أو أنه يطلب قتبا يقرأ بها عن الإسلام أو ما أشبه ذلك المهم لا بد أن نعرف أنه يريد الإسلام ونرجو إسلامه والرجاء لا يكون إلا على أساس لأن الراجل الشيء بلا أساس إنما هو خياله نفسه فلا عبرة به أو يرجى كف شره يرجى كف شره لأنه يكون شريرا يعتدي على المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم فنعطيه لكف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون الرجل ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة في الصدقة في الزكاة في الحج في الصيام المهم أن الرجل نعرف أنه ضعيف الإيمان ونرجو قوة إيمانه إذا أعطيناه من الزكاة فهنا نعطيه من الزكاة وعل ما سبق من أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياة البدن فحفظ الدين وحياته من باب, من باب أولى وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته والمذهب أنه لا بد أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هينما اعطى المؤلفه قلوبهم انما اعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامه الناس ولان الواحده من عامه الناس لا يضر المسلمين عدم ايمانه او ضعف ايمانه ولا يضر المسلمين, شر ولا يضر المسلمين شره لأنه من الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم عليه الحد في أمر يحد فيه أو ما أشبه ذلك بخلاف الوجه والكبرى فإنه قد يتعذر مثل ذلك في حقه فيعطون من الزكاة لتأليف القلب وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المؤلف وهي كف الشر نظر فإن كفى الشر إذا كان, إذا كان الشر من واحد غير ذي أهمية وليس مطاعا وليس سيدا فإننا لا يحتاج أن نعطينا الزكاة نعطيه بدل الدرهم ضربة في ظهره حتى يتوب ويكف شره عن المسلمين أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته لذلك قول قوي والعلة فيه ما أشرنا إليه من أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدم فلهذا ما, ما ذكروا ما أموالهم من المسائل منها ما يمكن دفعه بدون إعطائه من الزكاة كفرد واحد شريف. فهنا يمكن أن ندفع شره بتعديب وعقوبته بخلاف قوة الإيمان ورجع الإسلام وقول مؤلف ممن يرجع إسلامه إلى آخره إذا قال قائم ماذا نعطيه هل نعطيه قليلا أو كثيرا قال الحكم المعلق بوسط يثبت ما دام الوصف باقي فنعطيه من الزكاة ما يتحقق تأليفه به ما يتحقق تأليفه به فإذا ما لئل الإسلام مثلا وعرفنا منه قوة الإيمان فإننا أو كف شر إذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم فإننا لا نعطيه لأن ما علق الوصف يثبت بثبوت ويزول بزوالهم طيب وهنا هل يعطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم لا الثاني ولا الأول منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه فمن يعطى لكف الشر هذا ليس لي بل لاحتياجنا إلى دفع شره ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه يعطى لحاجته لكن ليست الحاجة حاجة النفقة والماء الحاجة أخرى الخامس الرقاب لقول الله تعالى وفي وما هي الرقاب الرقاب جمهر قبره والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرطاء ولكن كيف ذلك؟ هل معناه أننا نعطي الرقيق؟ مالا؟ لا معناه ما ذكره المؤلف قال وهم المكاتبون المكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم هؤلاء هم المكاتبون مكاتب أي قد اشترى نفسه من سيده وهو مأخوذ من الكتابة لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد وبين العبد فكم يعطى يعطى ما يحصل به الوفاء مثال ذلك اشترى عبد نفسه من سجيده بعشرة الاف خمسة بعد ستة شفر وخمسة بعد ستة شفر أخرى فهنا نعطيه خمسة ألاف للأجل الأول وخمسة ألاف للأجل الثاني والمكاتبون يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه لأن الله تعالى قال في الآية وفي الرقاب فيل الظرفية ولم يقل وللرقاب بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم فإن هؤلاء يعطون تمليكا بأيديهم لأن استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك أما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية ولا يشترطوا فيها التمليك فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول قد كاتبت عبدك على عشرة ألاف هذه عشرة ألاف وإن يعلم العبد وحينئذ يستق أننا أدينا الزكاة في المكاتبين المؤلف ويجوز أن يفك منها الأسير, الأسير المسلم يجوز أن يفك منها الأسير المسلم الأسير فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح فأسير بمعنى مأسور والأسر تارت يكون بقتال كما لو قاتلنا الكفار فأسروا منا من أسر وتارت يكون يكونوا وهو ما يسمى بالعرف الاختطاف فالمختطاف أسير يفك من الزكاة ولكن المالف اشترط أن يكون مسلما فأما لو أسر معاهد أو ذمي فإنه, لازم أن نفك فإنه لا يجوز أن نعطي من الزكاة في فكه لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم ولا يعطى منها وقول نفك منها الأسير المسلم إذا قال قائل هذا خلاف ظاهر الآية لأن الرقبة في اللغة العربية بل في المعنى الشرعي اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى فتحرير رقبة فكيف يفك منها الأسيين <تصفيق> الذين قالوا بجواز ذلك قالوا أولا أن في ذلك تفعل لحاجة تدفع حاجة الفقير وثانيا أنه إذا جاز أن نفك العبد من الرق الرق العبودية فهذا نفقه أيضا من شيء قد يكون أعظم من الرق العبودية وهو أنه معرض للقتل لا سيما ينهدد الآسر بقتله إلا من يدفع إليه مال وقوله يفق من الآسر المسلم من نعطي المال عند فك الآسر نعطيها الآسرين الأسري. إذن عندنا نوعان من الرقاب الأول المكاتب والثاني الأسير المسلم بقي نوعان أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز لأنه داخل في عموم هذا موجود في الروض المربع عندكم موجود في الروض لأن قوله في الرقاب يشمل هذه الصورة ولا سيما إذا كان هذا الرقيق عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتقد بقي نوع رابع أن يكون عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزل لأن هذا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة يعني بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز فصار عندها أربعة نواع المكاتب الأسير المسلم رقيق يشترى فيعتق هذه الثلاثة جائزة الرابع رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة فهذا لا يجزي طيب السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع قنا أو لنفسه مع الفقر الغارم ينقسم إلى قسمين والغارم من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال وما أشبه ذلك وهو نوعان الأول لإصلاح ذات البيت والثاني لنفسه مستدين لنفسه فالأول يعطى من الزكاة إذا كان غارم. يعطى في مقدار ما غرم ولو كان غنيا وقول الإسراءات البين البين يعني ال الوصل البين هو الوصل وقيل, انه وقيل القطيعة فيكون من باب الأضداد واللغة العربية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 رقم الهاتف والفاكس 06 364 5 ورقم صندوق البريد 2-500-1000